والسماء ذات القرود واليوم المرود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الوخدود النار وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما لقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحبيب الذين والله على كل شيء شجيء ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير شرطك لشديد إنه هو يزدق ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المبيد فعلم وعون وثمن بل الذي